La ilaha illallah al-ghaiz La ilaha illallah rab al-arsh La ilaha illallah rab al-samaati wa rab al wa rab al-arsh اللهم حط عنهم ثقل الأوزار وهب لهم بالقرآن شمائل الأبرار واجعلهم في مقام من قاموا لك بالقرآن آناء الليل وأطراف النهار حتى تُجِبَ لَهُمْ غُفْرَانَكَ وَجَزِيلَ إِحْسَانَكَ.